Book 2 8 8 8 pokstja laiki اوقات الساعه اوقات الساعه atvainojiet lūdzu eva إذا سمحت. cik lūdzu ir pulkstennis? Men fadlik, kam issa'a? Men fadlik, kam issa'a? Lielspaldies. انها الواحده فولكس تينيس ار 2 انها الثانيه انها الثانيه فولكس تينيس ار 3 انها الثالثه انها الثالثه إنها Volkstennis ist 5. انها الخامسه. انها الخامسه. <سؤال> Volkstennis ist 6. انها السادسه. <سؤال> <سؤال> انها السادسه. Volkstennis Folkstens är åttio. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Folkstens är deviņi. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Folkstens <تصفيق> إنها العاشرة. إنها العاشرة بولكستانيس إر فين باتسميت إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر بولكستانيس إر ديو إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر منوتي إر سج دسمت الدقيقة فيها 60 ثانيه الدقيقه فيها 60 ثانيه ستنده ير 60 مينوتس الساعه فيها 60 دقيقة, دقيقة اليوم 24 اليوم فيه أربع ساعة اليوم فيه أربع ساعة